هذا موجود هنا في الكتاب قرأناه من يومين وشرحناه وهذا الكتاب خذه لك موجود فيها الحديث اقرأ عبد الرحمن حسن الله إليكم وبرك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم اليمسمين أجمعين هذا السائل يقول نحن حجاج ذاهبون إلى مكة فليحق لنا أن نقصر في صلاتنا أم لا المسافر يقصر المسافر يقصر في صلاته يقصر الرباعية صليها ركعتين نعم حسنا الله إليكم هذا يسأل ويقول أن والده اشترى بيتا من البنك الربوي وهو كان بذلك قد اتبع فتوى لأحد الدعاه وهو يريد الآن أن يتوب فماذا يفعل الآن البيت امتلكه وأصبح البيت في حوزته والمال الذي التزم به بالبنك هو مطالب بسداده شاء أم أبا فيسدد المال والبيت له لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من ارتكابه لهذا الذنب وقوعه في هذه المعصية نعم هذا السال يقول حججت قبل أربع سنوات مع زوجتي ثم ذهبنا إلى جده وأخرنا طواف الوداع حتى عدنا من جدة وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا هل علينا شيء؟ أعد السؤال. يقول حجشت قبل أربع سنوات مع زوجتي ثم ذهبنا إلى جدة وأخرنا طواف الوداع حتى عدنا من جدة وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا. في هذه الحال تعتبرون غادرتم البيت بدون طواف وداع. طواف الوداع. واجب من واجبات الحج لقول الصحابة أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت فأنتم مغادرتكم إلى جدة بعد اكتمال أعمال المناسك هو خروج من أو مغادرة للبيت دون توديع ورجوعكم إلى البيت مرة ثانية للوداع هذا لا يفيد فأنتم ماجرون على الطواف الذي جئتم به لكن الواجب لما يحصل الا وهو توديع البيت بطواف سبعة أشواط وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم فعليك وعلى زوجتك إذا كانت ايضا فعلت مثلك أن تذبح شاد كل واحد منكم يذبح شاد لفقراء الحرم نعم أحسن الله ليكم هذا السائل يقول هل يجوز صبي أصب صب ماء زمزم على مكان الألم بقصد الاستبراء ماء زمزم لما شرب له وللإنسان يشرب وأيضا يرش على بدنه فماء زمزم ماء جعل الله عز وجل فيه خير وبركة وجعل فيه شفاء وعافية نعم كثرت الأسئلة هل من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته في المنام ودعاء الله عز وجل رؤيته في المنام العلامات التي أشرت إليها تتعلق بأمر يفعله الإنسان والرؤية ليس امرا يفعله الإنسان وإنما شيء يسر له في منامه فهذه امور وعلامات يفعلها الإنسان ويقوم بها ويجاهد نفسه على تطبيقها. أما الرؤيا المنامية سواء رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك مما يراه الإنسان في منامه فهي تكون للبشاره وتكون للنداره والسلف رحمهم الله قالوا كلمة جميلة تتعلق بالرؤية قالوا الرؤيا المنامية تسر المؤمن ولا تغره تسر المؤمن ولا تغره يعني إذا رأى شيئا في منامه يسر يفرح بذلك لكن لا يغتر وبعض الناس بسبب ما يكون من أحيانا توهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يغتر وربما اتكل على هذه الرؤيا وظن أن, أن هذا ضمان مثلا بالسلامه من العقاب ودخول الجنة فيغتر هذا هو الغرور هذا هو الغرور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من رأوه في حياته من قال له من أصحابه أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود فمثل هذه المنامات لا يبنى عليها حكم ولكنها تكون كما قال أهل العلم للبشارة والنذاره نعم يقول في سؤال الثاني هل يمكن دفع قيمة الهدي للمؤسسات؟ في المدينة أم ينتظر الحاج لأن يصل إلى مكة لا بأس من دفع قيمة الهدي في المدينة للجهات المعتمدة أو دفع في مكة كل ذلك لا حرج لأن هذه المؤسسات المعتمدة لا تقوم بالذبح إلا يوم العيد وأيام التسريق. وهي بمثابة النائب أو الوكيل عنك في شراء الهادي وذبحه في يوم العيد وفي أيام التشريق وسواء أن سواء أن دفعت القيمة الآن في المدينة أو في مكة الأمر في ذلك واسع الله عليكم يقول السائل عندما يصل المحرم للميقات ويريد أن يهل بعمره متمتعا بها إلى الحج فكيف يتلفظ عند الاحرام وهذا حاله من أراد التمتع يهل بالعمرة يهل بالعمرة يلبي بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة وإن أضاف متمتعا بها إلى الحج لا بأس بذلك وإن اكتفى بقوله لبيك اللهم عمرة فهذا كافي يقول لبيك اللهم عمرة ويذهب إلى مكة ملبيا بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر و ويتحلل وإذا جاء اليوم الثامن من الحج في مسكنه بمكة يغتسل ويلبس الاحرام ويلبي بالحج نعم حسن الله إليكم هذا يقول أبي إن شاء الله سيحج لأمه ويسألكم هل عليه أن يذبح مرتين يعني مرة لحج أمه ومرة في العيد عيد الاضحى السؤال هنا عن الهدي والأضحية ال الهدي هذا يتعلق بالنسك وهو الجمع بين ال العمرة والحج في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي والأضحية تجب على الميسور المقتدر عنه وعن أهله وولده يذبحها في في بلده كل عام في يوم عيد الأضحى فهذا عمل وهذا عمل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين